أربعة، استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك الإسعاف الأولي الهدف الأساسي للإسعافات الأولية هو منع الوفاة والإصابة الخطيرة وتعزيز الشفاء عن طريق العلاج الأولي للمحافظة على الحياة وإبعاد المريض من مكان الحادث وكذلك يجب إيقاف النزف بوساطة الضغط على الجروح. لوازم الإسعاف الأولي أمر هام وضروري، ويجب علينا الاحتفاظ بسيدلية صغيرة في المنزل أو في السيارة أو مكان العمل دائماً. بعض الأدوات الأساسية في حقيبة الإسعاف هي واحد. ضمادات معقمة بأحجام مختلفة 2- قطن طبي 3- ملقط ومقص 4- لاصقات جروح 5- محلول مطهر 6- دهون الكلامين سبعة، مرهم جروح ثمانية حبوب مسكنة